وقالوا قلوبنا في أ ك ن ة مما تدعونا اليه وفي آ ذ ا ن ن ا وقر ومن بيننا, ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه, فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم ب ا ل آ خ ر ه هم كافرون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 ما بين أيديهم بين وحق م خلفهم ا و عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن و ا ل إ ن س إ ن ه م كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن و ا ل غ و فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و أ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أ ع د ا ء الله النار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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 دعا إ ل ى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا ا ل س ي ئ ة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه, بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم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 م ك ا ن بعيد و ل ق د آتينا م و س ى ا ل ك ت ا ب ف خ ل ف ف ي ه و ل و ل ا ك ل م ة سبقت م ن ربك ل ق ض ي بينهم وإنهم ل ف ي شك م ن ه مريب م ن ع م ل ص ا ل ح ا ف ل ن ف س ه و م ن أساء فعليها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 واذا امعنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد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 ب ك ل شيء م ح ي ط